الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بعد مر اذا خشيسان جيشنا باب بينجم لشرح مختصر رياض الصالحين هي زانية بريز إمامي يورح ودفالي بير. دفرم ما مسأ باب المراقبة أم بابه باسي مراقبة من ودكات مراقبة بالزبان كديخمان تقريباً وبريت شاوديرى كسك كخوي عز وجل فشاوديرز زانية صرفوي جرأت نكات. ترسيخ <تصفيق> واقي قوريها بيه شرم لاخويا قوري بكاد لويك وحدود اخوي بابا زين قلنا بكاد زنند فرمون مراقبه كاما مستاين ببينها دو وجهي هدايه دو روج هدايه وتدوا تيتدايه واتا يكم انسان مراقبه اخوي عز الزوجل بكاد بويك بزانيته بريت اخوي فروردگار سعودي رسلموا دنبينات حركة توشي غناه ومن توشي خلايبم يا سام مراقبتكم اخويا عزوجة دنبينات ناتهم الاخو عاصيبم بزرنيت خويت على لتو بأجانية لجرق بيج خويت علىي خوي على فالمية إن الله كان عليكم رقيبا خوي فرود غير بسأله أنا همو حركات جموجول ث أنا آجداري الناخي طنونيتها كانت كوابو إنسان با دائما تعالى وراقبه بزاني خويت على بسأله مراقبة جرأتنا كات ترسي خوي ببي وشرم الأخوة تعالى بكات ونهنك وتوانكات ما مصدى كان آياتي جهنا ونقصنا فلمديك اللي في غمالة صلى الله عليه من اموت من أنبابا وهذا واتبخت كلاوتا وأجنان زجاتا لو يكباسي ده فلمي قال الله تعالى أخوةي قولة فلميتي الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين سورة الشعراء أهلاك دوسطة هجلة ودوسطة نوزلة دفرمي رب العالمين خطاب ابو بيغامرمان صلى الله وسلم وأبو إمشا دفرمي الذي يراك حين تقوم آدلين في أشخاص دفرمي توكله حكيم الذي يراك أو خوية حين تقوم كادي هل اصيب خلاص يمن وجهك قالت اخوي يقول ادمنيت لمسه الزيوس عندها خرج من وجهكات لا شوبروش بهموا شواز غني خارب العالمين اغلى همويه لهمو وكان دعاء كان بيق ذلك في الساجدين كات امديدي ودك يدخوار ما جمعتها بن هرديمز جود دنيا هي هذي قربال غيقيا تول ناوي دابلي من خم حشار أبدا على شارا ونيت خوات على أدبينيت كاتي هلا صيبوا لوجكان خوات على جليتها فتبزانا تول جير قابض خوات علىيد فاشد دفرمي وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم لسردي حديث آيات توار دفرمي خوات عزوجل وهو معكم أينما كنتم خوي عز وجل قال تانا لهرشين ابن خوي تعال لقال تانا لهرشين لهر لهرج جيب ابن أم معيتيه أم لقال يتي خوي معيتي علم زنيارية معيتي ذاتية فرق إلى بالو إما أزانين لقرآن وسُنَد باسكلاوة خوي جل جلاله بذاتي مباركي لسرع اسمان كانويا تيكال دنيا نبوا للمخلوق هذا كان يجاوزه لسرع اسمان كانويا لسر عرش وقد فرميت الرحمن على العرش استوى الرحمن عز وجل يا اخويا ببرز عرش لبان بارغي خويتي لسرع اسمان كانو احتاج يبكني ا دنيا احتاجي اخوتي علان بركاتي افر من القلطان من هشون واتبع علم الزانيري من ببيني لجل تانم بقدرت لجل تانم بيان متي لجل تانم بيستن لها يوني بلي ام أم جردونا لاسمان لزوي تناخي زوي لغابات كان لبندريا كان لكل أشياء كوت كان خوات على أدبينت هرشي بلاي خواي بيستيت بيوس بخواي عزوجل ويا المدي أدات بقدرت وبتونة قضايا بوشواز خواي اما بذاتي واركي خويا قرودار لسلوى ارشويو لسلوى اسمان كانو سبحانه وتعالى جعفر بالله هرشوي ابن منقطان تاريخ وشوزنك دنيا تاريخه ام غنا هذا وأبزنا أخوات على مستمر الأجيال ترى جوايا أو مرتبه إحسانة. بويجب رأيل عليه السلام كهذا سيب رسالة بي الخمان درباري إيمان إسلام وإحسان. اللي فرمي بي غمار الخواص وصلى. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان مرتبه شاكيتيو كسي محسن به أو كسيه. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه أقرتو أخوانا بنيت فالبوها أخوى فرسبك كأخوانا بنيت أخوات لديو ديارة بحقيقة كسي لإيمان أقر بيته بيه وقناه بك شخصك لديو ديار بنيوري بكات أرى حتى فلان كزارات مجورة يان فلان كزار بزر بيت ناتوا إلى المشتبكم يعني إلا شخصك ترسيك شربكي فالبوه إحسان أوية وها أخوا فلست بقي أو نخ سعودي أخوه بس نخده ودابني كأنما أخوا أبنت، لم تكن تراه فإنه يراه، أخوا قرتو أخوا نبني، أخوا عزوتوا أبنت، كيف تو, تو نبني أو تو أبنت، واتو أنجوا الأذن قلنا هكيدو ثوان فيه، تفهمون الإخوة لقطة لهشنا بالن، وتواب خيالنا إيه قلنا شوله آدم بني آدم خوي آدم اخراج محاسب منك وناهو من النزل كاسري محاسبا من سبحانه وتعالى فاشد فرمه عن انس قال انكم لا تعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبقات رواه البخاري انس بن مالك صحابي يغمر خابه صلى الله عليه وسلم رضي ولا عنه انس بن ده صار خسبه يغمر ولكن <سؤال> يقولون <سؤال> ان هذا <علا> المكان هو ان هذا المكان هو ان هذا المكان هو ان هذا المكان هو هذا فرميارة بيخوّي، معلوم مندار دار لزوربي من ودولماني بوياه يخوّا وبيه، تقريباً لزوربي أصحابهن بيخوّين خوّب قصور صال كتبني ده. كان تابعين مين؟ و... تابعي تقريبا تابعين, تابعين صاحابي هي كده هي حسابي هناك اي فلمو انكم لتعملون اعمالا هندي عمل اكن ايوه هندي كدوي إيوة انجامي ادن هي ادق في اعينكم من الشعر لكي اشتاوتن وقو طلموها سكسي اكن سوق سك. بكم يا زنبونا بو هندي كدوي ايوه يكن حسابي هناك وازن طلمو يقو طلبوش حسابي هناك بل ام كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من لك أو يكون هناك امر يكون هناك امر يكون هناك امر يكون هناك امر يكون هناك امر يكون هناك امر يكون أو امر يكون هناك امر يكون هناك امر يكون هناك امر يكون هناك امر يكون هناك امر يكون هناك امر يكون هناك امر يكون هناك امر يكون جراتك كان باهسني كانوا ترسيقات بيو ديارني ايوا واتبؤوا مراقب خوت اس خدادانن بو ترثانيه ولا ايمانيه والله لا ايمان كغيبه للقران والسنه بس لا ايمان بو ميوي مجلس كم مجلس هادان نشين اگر لمزغوت يجبيت لمالج و باسو سياربي الا قصه غيبه دي فلانكس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 هنري بيجي بجري با ودرشيت عثر الاخويا ده درشيبوني بس الخلق <تصفيق> اروا تو حسابناكي وني عبالا سالدي او كل اي وزور معقد والله تاوني أكى أيوة كسم محاسبينكى أجر محاسبينك قليلة كى بس بس هو نق ساكل يسلي أريتو باش بسالك ليه ما قصناكم خود, خود توخوا إكي... إكي... هلسوكودو... دارقانة... تو جوان ولكن هذا هو المسافر كيف يمكن ان يكون هناك افراد من اجل ان يكون هناك افراد من اجل من اجل ان يكون هناك افراد من اجل ان يكون هناك افراد من اجل ان الله, في فرمي صلى الله عليه وسلم ان الله يغار خويا الزوجة الغيرة غيرتي, غيرتي اباد وغيرة الله تعالى ان ياتي المرء ما حرم الله متفق عليه غيرتي خويا الزوجة الاوكاتيه فاتئ كاتي شخصك او جنهدك كخ حرامي كل وقت عقبت مستحق بعقوبه خويا تعالى طول لي مستحق چون خويا تعالى غيرتي هي قبولناك الإنسان المحرامي بك خواه بحرامي داناوة حدود خواه بزيني أري أما حدودي يمنى لو مين أديوه أما حلال كان بكاري بنا أمر رقيت شاكي أنجامي بدا أما حرام تخلي مكوون أمر رقرابي تخلي مكوون كايت تقول لنا أوهم حرام بازدي بناء أنا أوهم حلال بازدي بناء حرام كان خواه عز قبولناك مستحق بس زفع عز و جل بعد فرميه حدود خواه بزيني تاوانكي سيخوات النبي والسلام لخوانك وخوانك بسرطة ورقيبة وخوانك غيرتها قبلناك لتأقناها نبال ذهنة تاوانك تاوانك فخوانك بنا خوش بيت فاشاً لفرمي آخر فرمو وعن أبي يعلى شداد بن أوسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دال نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وهواه والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان رواه الترمذي وقال حديث حسن أم حديثة هند لزاناني اهل حديثه فرم حديثه ضعيفة لا واز ايش بنأكله هند قالت فرم حديثه حسنة ايش بنأكله شو كلام بابا ما مصيناويتي ده فرمية لم حديثة الكيس من دان نفسه في عقل جيل او كسي خوي محاسب خوي بكان وانا كيف يأتي لخزمة اخوة دنيا بجيب بليد تأتي للمحشر لبارغي اخوة بصي خد محاصبي خدكو او قلنا هكذا يبقى ما بلوه الكيس من دان نفسه كيس وانا فيها عقل، يعني شخصي عاقل اقل افراج به عاقل او كسي من دان نفسه من حاسب نفسه خوي محاسب خوي حرام حرامي اخوان لا سيبو باري حرام برد، بلي والله أم باري, باري من نبو، أم حرام أبو خار هي من من نبو،, نبو. لما بلي والله او من حراميتها، والله أو من, من با خلك حرامه، كله والله نايكه، والله وازل فاحشوز نايبر الكويت باخر كيف طلب بالامكان استغفر الله من شيكارك بريكم اي اجر جهنم ام بي اس تو جو شو اسخانه تحمل اجرك بسوي بتايو تو والله انتم شتوا بكم خوي محاسبي خوي عاقل وياه خوي محاسبي خوي لو مي خويك ونهكناك تا قلنا هنا كرت ضري ايمان شذ الليوات رخصار جوانبيت بخيرته بيت سربر بخيرت بيت لا خوي تعال خوي شيو بيت ك شو قيامتك حسابي آسان نشوف كي جناه يبور ركود نيك بدوها محاسبة خويك بدوها جناه وتاوان صار يكلقن منو سجل كذا رجبو يتوه لجناه وتاوان بلام إيه مين خلكي جناه هار... هار... مبابا خود اسمكوت خود نمزجي هات برك ركودو مش خوادم إيه حرامنيا هات نام مالك أبي خود ريكين فاركم يقل له تزيكر دو غشي كر دو فير على زارت حرام نخم اي محراميه مث قال فناجر لا وخشبكات سوندرو هم لها اللي كر فناجر بخو فشومنا بيدو شاكب كتاي صرتوا، بس نرى رجال هدير، نك هرجناء لما جوناه بخوي، هرجناء لما جوناه بخوي، أغلب استغفار وتبنيه، فأغلب أخوة، جاء فالمية فيها عاقل أو كسيم حاسب خوي بكاء، وعمل لما بعد الموت عمل بكاء شاكب بكاء دوب دوم مرنني خوي، خوي حسنات برب بكاء، صدق وشاكب رب بكاء، كردو بكاء دوم مرنني، كردو كده دوم مرنن، بإخلاصي ودلصوصي بإخوة أنجامي بدا إذا كنت في الدنيا إذا كنت في قيامك إذا كنت في الدنيا تكون صلحي بين خلقي أشكر نوي خلقي فاكر نوي الرقبان خزمة غزاري أو كنف عتي ببندكان إخوة إذا كنت في إخوة أنجامي بدا عمل آخرت وكنيوش رجوع حج زكاة القرآن الخير من ذكر إخوة عز وجل ياجي إخوة بنوذكار طلبي علم. ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص ما ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب خليجي يكون هو اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص تمان تور روحش لمرحلة تيا بري زادو سوربي خريج أو بقي قيامد الزادو سوربي قيامد لا بهش تبحس لجير كان بهش من اتبع نفسه هواها والله أي بو والله فمالتوازل السلواز هواه أروي بصلي الظلغة هاتشي هواي بردائكات إخوة تعالى شية فرمي أفرمي أفرأيت من اتبع هواه إله هواه أرأيت من اتخذ إله هواه دعاء اللباله هي نابين أو كساناه إله إخوان قلب أخوان إخوان هواي تشي بردائكات هواي نفسي تشبله حاسب يديك اذا نبرز حراره يا حرامه مهم ظل نداويك دلهم حاسب يبو تامويد بي بينا جمالي بيبيسته دمودي تميك لدودي دودي بوليك اخر حرام هي والله ذات انا مخبي ناجليه لسريغاها وما او في عاجز ولا وازع او مستحقب بعقوبيه خوي تعالى چونجي حدود خوي نزاني حدودي بزان رجله نفسي خوي نكر تخشى فر من النفس لاماره بالسو الا ما رحم ربي نفسي انسان امرك بخرافاه نفسي اماره بسوء امرك انا بخرافاه توقبلي مكان براي نفسي هامد بخرافة والله قبولناكم قبولناكم ام نفسي كتوحزي بيدك الله عز وجل بيخوشني مانيش توخه مجير بي فرد دم خالقك كل خبرازيك سبحانه وتعالى جعفر ميه في عاجز او كسيه شن هواي خويا كبيت وتمنى على الله الأمانية تمناك على سف الاماني وان شاء الله بين بهشين إن شاء ان يكون هناك اخر يقول لك ان يكون هناك اخر يقول لك ان يكون هناك اخر ما لك ان يكون هناك ان يكون هناك اخر يقول لك ان يكون هناك نيو جناطي حرام اخوي برتدي ولا اگري الريبار را اجي شي محاسب من دارنا والله اقرفيق ربي عرقش اخوي دواء كل كلمه شي ما نكرو اي كما قلناها على اخونا ما دواء نانا اديتيه انا اديتيه رفيقي فيها الخلافه على الصلاه دايم بس يقول قال انسان خراب دني شي اي كما ما شاء الله ما تمنى اكاد الاسر خوا ان شاء الله خواه اون بديتي خواه مديتي بديتي و اون ساكمه اون بديش اون بديش محيطين انسان وانية انسان يجيل عن خلق بزهان اخواه تعالى اقدارتي لخواه بزرنين فربي العالميش لقرآن دا لازرورة آيات كان متي او كسان اكاكا لخواه اترسان هني ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير هنجتل آيات عظيم او كسان ترسي خواهين اللي ابدا গুনها هناك اللي لهم مغفره او اللي يخرجون ويا ما دام شرم لاخواتكم الان لتهرجون لتنهي كز يعني اخوا قال لمن ومن بينيد دز بونه هنا بندم بونه هنا انت ما شي قلنا لكن وقلنا هي لهم مغفره اللي يخرجون هي كان هو اجر كبير قاداه في زرق الله تعالى لسروي كسانب مراقبي خويه تعالى سخويه دان ابو ترسخويه لخوابه أو أنا محسننه لما إحسان دان دا وقت ملخويه ربان بهربان دا وجوانا كان يوسف فدا بارزقنا كان مخول يا ربي يخدها عفوا مم في حال ممكي في لا جوناهي خواني دايك واق من خول بي لا جوناهي مريد من, من خول بي خواي النوجورج ماليا رمضان ماليا خبركي خواي النوجورج ماليا قرض قازالا مودفع ولاد ما بدون ماكي فابعث وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه يجيب المضطر واذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض